وَاللَّهُ دَعَلَ لَكُم مِن بُيُوتِكُم سَكَنَ وَدَعَلَ لَكُم مِن جُلُودِ الأَنْعَامِ بُلُوَتَا بُلُوَتَا تَسْتَخْفُونَهَا يَوْمَ ضَعْمِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَخْوَابِهَا وَمِنْ أَخْوَابِهَا وَأُوبَارِهَا والله جعلن لكم مما خلق ظلاله وجعل لكم من الجبال اكنانه وجعل لكم ترابيل ترابيل تقيكم الحر وترابيل تقيكم باسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإذ يعلقون نعمة الله ثم ينكرونها وأثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذر للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفق عنهم ولا هم ينظرون وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ رِكَاءُنَا هَؤُلَاءِ رِكَاءُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عن ما كانوا يفترون